فلعلك باخع نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفاً ان جعلنا ما على الارض زينة لها لنا بل وهم ان هم احسن عملا وان لا جعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا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 وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع ومن دونه إلها لأن ندع لقد خلنا إذا شققوا هؤلاء قوم نتخذوا من دونه آلها تلون يأتون عليهم لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا وَإِذَا اتَّزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأُوْلُوَ الْكَهْفِ يَشُرْ لَكُمْ يَشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ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 وتحسبهم أي قاضٌ وهم ركودٌ ونُقلِبُهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسطٌ براعِه بالوصيد لو انطلعت عليهم لو لَيْتَ منهم فرارا ولم منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم ورقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها لَا ريب فِيهَا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنا عليه بنيان الرّب هم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 فلا تمارف فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أَحَدَ ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا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 وأوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين دعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه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 اليفر إنّا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي يستبيث يغاث بما إنك المهليش الوجوه بأس الشراب وساء أتم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنة تعدي تجري من تحتهم الأنهر واللون فيها من السائر من ذهب لبسون ثيابا خضرا من الصودس واستبرق متكئا فيها على الأرائك عام السواب وحسن الثمر تفقة. وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرُّجُلِ إِنْ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَفْلِهِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلَتَ الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك له وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولأردت إلى ربي لأجد خيرا منها من قلبه. قال له صاحبه وهو يحاره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من مطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله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 أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي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 مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيما تذروا رياح وكان الله على كل شيء المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وَأُرِيدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَد جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَأُذِيعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحدا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُ لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَخْذُهُ لَهُ وَدُرِيئَهُ أو معد بأسال الغان مين بدلا ما أشهد لهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ عبدا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ بِالنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنْعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُهُ إِذْ جَاءَ أمر هدى ويستغفروا ربهم إلا, إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتاهما فاتخذ سبيله في البحر سربا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 الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عيننا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن مِمَّا عُلِّمْتَ حُدًى قَالَ إن لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن الله صابرا ولا أعصي أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهنها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إن لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أي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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعبها وكان وراءه الملك وكان وراءه الملك يأخذ كل سفينة عصبا.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 وأما الجدار فكان لولا من يأتي من في المدينة وكان تحته كان زلما وكان أبوهما صالح وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا وأشدهما ويستخرج أكازهما رحمة بالربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُمْ إِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَوْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنْ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 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً لِلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُصْرَعْ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلَ لَهُمْ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 قالوا يا ذا القرنين إن جوجا محجوجا مفسدون في الأرض فهل نجعل فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا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 وَكَأَنُ لَا اسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين تفروا بآيات ربهم ولقاء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 تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن